على رقمان وبين واذا تداعى وذا تداعىه فلمن بينت جدار بين, بين الضعف كل واحد بيتعدى قال ها لمن بين ثم لمن اتصل ببنائه هل فهمنا اتصل بنا اه جو ماذا لنا ماذا لنا معاه التابع سيبه. من ذا شب معا ذي المال التابع من ذا الشب وذاك ما معاه الا صلاة ذاك وهو قايا مع معه الاتصال ببناء اربع صلاة على الساله الساله بيت اه بس لا سبع قال لا بلا <تعلم> ما لابس فيه <تصفيق> لا بيس بيس ما متصل بعده لابس في بيته الاماليه اه ما مع واحد من الجهات الاربعه طيب اه طيب ودات الدعاله نقاله الساعه نو قابله هذه من خلقها بدالها انكم تتصلوا بنا ذا يا الحق اذا الجول ها في ابو زاويه ها ابو زاويه يا عمي حق الكابتن ترضى ابي سبب بنب جنبنا لبسها لازم برقم اشتراك ومعفي دار, دار. ما داروا المتصل جنبنا ابدا فارقوا ها وتاري وانا بتصل اللابي بينه اتصل بنا خاصه بين منهم اتصل بنا اه الهوك ديا كلنا بيننا انا جميع عند بناءه أنت أرضيتك ونبنائك أرضيتي بي البناء مشترك أو مشترك مش بي منه مشترك معداء ومشترك معداء كيف؟ <تصفيق> يابو الله خاضر الله لو يهبوهم ماهب ببناء المبناء منه صلاة أما أنا ما بلخنا أبعين <تصفيق> <وبعد>. لا؟ إلا هو البلوك؟ لا نهري بحقك يبين أهل بزه بسه جاء ومحصر بدا بدا و و و و و و ثم لمن اتصل ببنائه ثم للجذوعي هذا الذي طارح عليه ها. ثم لمن ليس اليه توجيه البناء لان العاده نوجه احد ذهاب البناء مخرج يعني الوجه الجيب لا ما تطبخوا يداقوا من خارج من خارج داخل من ماجر. ماجر. ما عندك باب على يدي ها يدي عندك يعني عندك لا ما يصبخواهم من داخل ومن خارج حتى لو انت قال لي يا الدار من خارج يطبخوه يعني مسحوه ويداقلوه من خارج لو الطبخ ما هو بيطبخوا خلاص الحجر والحجر ياه من, من, من خارج من داخل بدهم يشخر بسم الله ياه من خارج ومن داخل ما بده يمسحوه <تصفيق> ثم لذي التلذيين والتج والتجسيسي. داي ده هو داخل البيت <تصفيق> <تصفيق> ها قالين مشتركين داخل ديار البيت ايه ده ما دي جه صلاه اتخسسوا لانه بيو صلاه صلاه <تصفيق> قبلنا <تصفيق> <تصفيق> <دا> هو <تصفيق> ديار إدا... <تصفيق> لا ما بين ما بين كل يوم ما بينه الحين ي والله طاقه هو ما ما ما بلا انه مثلا قدرت الحين انت بتزينه من داخل هذه هو للبيت سيدا نذاهم زين من داخل وخارج ما هم زين قال على النص صراحه اللي داخل الحين <متضين> هابو قبل لي يدي قاعد اقول له يجي بعد يديها في كلمه قاعد معاي بني بعدين يجي على ثلاث وباح لا لا الحين خلوه خلوا مع بنت حمدان هو بدولا قال لك يعني محتاج ورقه لا ها اذا ما شو فيها اسمي ها ورقه ها ورقه او القم او القم وشو القم القم بي بي, بي, بي سبره خشب يربطوه بهب ولا العقد من داخل وما يبين من خارج اذا اذا ال الجن من داخل ترى انها لك فيها عودان وهذا فيها عودان كبار ويرجع يشكوا فيها عودان صغار ويربطوها ما يربطون فيها ابوها عودان لا لا حذر حذر العش في مقاصها لكن مستحيل به قداره من نفسه ما بيجيب من الخارج ما بيجيب من خارج, خارج شيء ومن داخل يجيهم ربط ومعقد بخباله قال ما هو سبب بيت الله بلا شيء من جهه من خارجهم مقطعه ما في لا صر العشاء التراشي قلت ايش ودخل من داخل العبد قال العبد والله قال قال في بيت القص الخص دايما بنينا الخاص الخاص بس طه ها ها لاي جدار سوا جدار ما ابوه يا ابو من عودان يا راح يا راح عودان رجعي يا ابو حق ناخذ راك الوادي يدينا ظلل دي. حتى منص سبحان ما يوجدوا ثم بينهما وإن زالت جدعو أحدهما ثم بينهما إذا, إذا يعني... لم يكن لأحدهما ما أتقدمه والله هو سوا من كل الجهات <تصفيق> والله مجسس من كل الجهات إجري قسموه بين مصير كيف أقسموه؟ كذا والله كذا ما سأبني لا يعني يجبلك من هنا يا حوض الطوب هذا اغيى عب شي لا اماذا اشتابني بوضع تطرح شابك نصف نصف هذا نصف قال واحد قسل على نصف نصف طب المدماء ها والنصف الثاني خلال لبا خلوا نحو قائم لمدماءك على نصف زيد هو كبير ما عزابر والله اخو بينا مكريم لا زيدنا علدنا طوبة يده هو دباي الله انا كالله يبسم الله يده هو بايه اما اذا ما هم التسعف انا بينهم خلاص كل انا يستخدم ولا لحد يطلع علي اذا اتفقوا كل انا يطلع طلعوا يمعان يداروا دهو لا راحت بان اه مش طعب لا معظم كاسم ازلها ما, كاس ما يسعروا حالها كل واحد يبني عرس انا واصلون اتبعه انا لديه نزا مودف في زعان يقولون بيجي هانا ثاني ابنك هذا اليوم في تام طواسي هذا هو هذا الحين العماير وطلب الحين ما اعرف ايش ما فيسبوك ها ولا بسم الله تدايا من عماير وقال طلعها على الكسوه هذا يكون عليه بلوج من بعد ما ما هذا كل لان بين هم شغل كلهم مستقل اذا معك جدار وصاحبه انت بي استخدام لا احنا عليكم نفتح على الجورنا المشترك ما قاعد يمشى على طيب خليك تحتاج خليك تدني خليك مشترك خليك حاجة خليك حاجة خليك حاجة خليك حمام خليك حاجة فصل ولا يضيق قرار السكك النافذة ولا هواؤها بشيء وإن اتسعى لا يضيق قرار السكك هذه نافذة الشوارع هذه ما هو مدلا شارع مبلالنا المال بيت ولابتين <سؤال> <قس> <ملا> <سؤال> انت adesso قاعده كل شيء كل شيء كل كل شيء باضر يعني دايما لا يضيق قرار السكنه كنافله يعني تضيق لا تبني فيها محجا ولا تبني فيها دارجه لا تبني بها اي شيء يضني باضر هي على عباره التسفير اذا ما بلس خليناها لنا طريق داريت انا وياك بين المزرعه هناك هو ملك ما هو سبب اما اذا مثلا اهل الاهل قسموا الارض ياه ابو ذا اخذ خلوهم سبب اذاهم خلوهم سبب لا سبب والله لا وش معنى عامره معناها ان مسبله, <تصفيق> مسبلة. انا هي مسبله خلاص اين املاك ما هي قويه ارض مثلا احنا معنا امره وخلينا لنا طريق طلب هذا اللي ما هي مسبله قبل لنا اما اذا هي وضعت سبله بيث قلتم الأراضي بيخلوه خطوطها بيخلوها مزبلها بيطرب حتى مثلا بايخلوها له ما هي ما هنجالسين بايبيع والله الأراضي هنها مزبلها لا هنفيها شيء لا يضيقها بيش هين يصب في طين ولا محطاب ولا دعنك استخدام يلا يبعدها بازم يجرى لا لا يبعده اربعة بازم يبعده بازم يجرى طب الحسنان والله يا رئيس انا لا يذهب لا يضر <سؤال> لا فرح لا يضر روح فرح علاوي يصلحها اذا قال <سؤال> <سؤال> <أكدأ> فيها خلل ما تطفيت ما لا مصحح ريع طريق وغير عن طريق صار غفاله مثلا احنا بيننا شارعه خاصه خلينا من اراضينا لا نستخدمه طبعا بيبيعوا الاراضي لا لا لا ما بلا خري كل لها خرهين مثلين الاخرين مثلين تجينا طريق بيننا لا يمزل لا يمزل لا يمزل لا يمزل لا يمزل لنفوذ وعدم عبرها بالتسبيل لا يمزل كم تسبيلون؟ يقولوا الناس جمعة وإذا كما جاء واحد يسوى في فيها يقول الله يقاموها للمب يجووا الطريقة هو طريق نافل اشارة. احد بيحمس اذا احد فتح فيه باب. او لكن اذا هي بين املاكنا. واحد فتح فيه باب حمزه. اه لا تفتح اه لا تفتح باب. اه انه بجيه ومملك اله. بس لهم ابرع وضع لجل مستخدم. قل اذا قد وضعوه لجل الناس يعبره من الناس. اوضعوه للناس. اوضعوه احنا احنا ما يحتاجه إذا علونه يقول رجل سوينا ما نعيه لحد طفل إذا قلنا إذا جاء واحد وفتح فيه باب ولا سبر في شي حمزه أهل المؤمن إذا غاية عم الله شغل الله شغل الله في الطعام نكا الله الله واش صلى الله ما يقول رجل مطر ما يقول رجل مطر ما يقول رجل مطر ماذا لماذا بذل حين يبني في هكذا يهقاب عندك يتخربه يقول صاحب الولا... الولاية لا لا. ولا لحد يأكل نذيف صلى الشارع لا يقول صلى الثاني لا يستخدم الهواء بشي يهب ل... ولا سلوك ولا أي شيء هذا هو باية درغة بلا لا لا مو هذا مو الحملات ولا ولا لا هناك يعني بيقول رايح يقع تستخدمها يعني بهنا الامور المعتاده فيها مثلا ان تبلك فيها قلدي بها بها فوق السواحل مثلاً الامور هذه معتادة بها مثلا لا بها سقف وستخدم الطريق لا ايضا المطريق ايضا المطريق هذا المليومي غيره قالنا بستارة وش ها وش مما على الخطم يجزع لا مما السواحل هي امور المطار قلنا حينها بساحل ويخطروا مني ولا اشي غير المطار غير المطار لا انا لا لا لا حسن حسن حدو حرب حدو حرب حدو حدو حدو قال الا بما لا ضرر فيه لمصلحه عامه باذن الامام قد ما فيه ضرر وهو مصلحه عامه وبشرط يكون باذن الامام مو مصلحه خاصه يعني بها طريق وسيع يعني هذا المسجد فيها ما يجوز يا مسجد هذا الحين على بالك نهضر مع هذا انا مثل ميزه برا وش انا اقول على دي طلع على كنا طلع على بين هذا الحين قد يضع والطرقات ودي عندك في مشروع يعني بناء في على هم يسوون الناس كذا خلي ادريك هذا هو مثلا بدي بناء على هم يسوون كذا اذا نسبب اضطراب هباني على لاعب انها يعمل هنا. يعني بده مبنين عليها ما هي ها الناس صدق ومديره مصلحه الاميره ما واللي بانت اما ماشي بالراسمه حقه وتنازل منها عن الناس ابي املاك الناس يعني التصرف فيما راجع الى الى الدوله اشريها ولا يراضي هم ولا اي ما يصلح الحين <سؤال> ما بيسبروا كيف بيسبروا مثلا بها أرض شعرة ما قدي مملوكها لحد وشلتها الدولة وقامت تسوي شوارع وتخطب وكل شيء وقعت بيها الناس على قدر لي لياكل فيها دي خالف ولا شيء على تياكل بيها دي شلو بنا هيش مثل تي أن يجي ولا بعضهم مثلاً بيسوي الخطوط هو إذا اشترنت لك أرضية بيفتحوا لك خط صلاة أحد بيشل أرضية بغيره بغير خط ما أجو فيها وإذا تقسموا بيهبوا خطوط ويرزموا بها مع القسمة كل إن يصلى محل لخط فاقي هو معزول إذا قبلوا القسمة ومشو على تياه قبل الإيمان عادي يابلغ خط من هنا ويابلغ خط من هنا غير خطه لقربه هو قريب وذا احسن قال او خاصه اللي ما قال مصالح خاصه يعني لانه يضيق في المصالح الخاصه فيما شرعه يعني ليه جعله طرق بين الاملاك مسفرها على الاملاك لهم شارع يمشوا منه ابو قال كل ميزاب اني مصلحه خاصه اه والله العام لا, لا. لا بلديه رجع قال المصلحه العامه رجع اهل اليمه اصله اه. هو بالطريق هو عامه قال المصلحه خاصه فالمصلحه الخاصه ما تكون الا في شرعه يعني شرعه جعلوا له ماشي تراب ما لا. لا ما هي قال, قال, قال, قال, قال لا تضيق الا بما لا ضرر فيه لكن برضه. ايش لمصلحه عامه باذن الامام ضيقها بمصلحه خاصه لكن بما ما لا ضرر لا لا في بس ما الخاصه لا ما لا ريع قال ما الخاصه ما صح له بمشرعه لا لا ما صح عليه لو ما لو لا الخاصه غير النقه ايوه باين بمشرعه والمسيل والبالوعه الله انت انت لا يصير فلا والله ما قاعد راكن الشينه صعبه شرط ان تكون غير سبب كلها بتضيق الروشن والدكه والمسيله الساقيه انا والبال وعهم. كذلك المواسير بالهابي هوساجه هبضايع بهابو ساجه هبضايع يكببوه الماء منها بتحوز الطريق ما من تحت الارض ما بالشيء ها صوره هذا راح ساجه يهبوا الطريق من فوق من العلع على البيضي من الحارة ما لا لا من فوق الهواء من الهواء يسر يسر يسر بين باتين متقاربين وبيهبوا كذين على وبعض يهبوا روشا كذين يخرجوها يهبوا فيها للماء ولا لا لا ولا لا ايوه والله انا اذا عندك علي ما ادري صراحه لا لا احنا فيها هل يجوز وما يجوز هو الطريق وش هذا اللي معها لا لا ما هو لا استخدم هو الطريق ايوه صح كذا نستخدمه <تصفيق> سواء <تصفيق> بالطريق السريع من الطريق لسابره ما بلاقي جوز الاخنده من طريق نعله تبينكم طريق تبين بين البيتين طريق هل ابي جوز يستخدم من على طريق لها دفال خاصة. قلتك كاذا ينشطيها بلا اسمنتين اياه قلت عكد اياه يحضو بها يقرسوا عند ان البيضة اني اقول. غير ويساش. ايو. في املاك. ما شرعون. اه. آه. والناس بيزعوا منها جمعة ايش. قبل انها في الاملاك. اه. ماذا يسبلون. ما ما سبلوها الناس جمعة. ولم يقطعوا. اه. آه. عمله <تصفيق> <ملاحة> <ملاحة> <وح> ما يمنعوا عيلهم يمنعوا الساعه اخ ما ملك حط يمنعوا لا يستخدمها بيستخدمها لا بس الاستخدام بس مش بعينها لا اذا حاب ما يمنعوا احد يقول لا تقزع وهي مفتوحه هاوس <سؤال> هاكن اذا بتغاب تمير يحجزوها حجزوها حال <سؤال> اكثر <لاحي مملوكي> شوارع <بس> اكثر الحاله <سؤال> ليله <تصفيق> تالا معي يا شباب ما عندي شي اكثر حاجه ورا محدده صراحه مسبله والله بين بيوتك اخذ الزباق ذي بيسموها زباق ايه للبيبان ولا قلنا يمنعوا فيها ولا حد يفتح فيها تمامه بيت موجه صله شارع الثاني وما عنده يا يفتح صله الباب لا خلص صله الشارع ما بيخله <تصفيق> تجوز في القرم مسبله فينا قال, قال او يا كون فيما, فيما شرعه اي معطوفه على ما نبط لا تحذر انها قاعد قيدها او خاصه او مسرحه خاصه افعل العمل لكن فيما شرعه بس وحبر عشان ولا شيء بالعظم قال مسرحه عامه باذن الامام في المسبله يعني او يشغل النابل المسرحه العامه بدنا اي فازنر بدنا او خاصه يعني في في في رقم لا على قد اقعين بما جرعوه. يعني فيها ايش? بالطرق بخ... في التي ليست بمسببت. <تصفيق> <تصفيق> جملة على جملة ما شرطها الاشتراك? على العامة. الله. عامة. قال عامة. قال. قال. قال عامة. ها? عامه كم المسبله كانه قال كان وخاصه للمملوكه قال وخاصه المملوك المملوك بس عندنا الا خلاص خلاص او مصلحه عامه فيما هو مملوك قال هذا قال على الطريقه <تصفيق> المنسده ها ابو زير قال قال ولا المنسده ولا تضيق الاشياء المنسده الا باذن الشركاء يا ابو حره هي المملوك لا شان شرعه ما مندوقه ما ما ما انسبه ايش شيء ما ادري هو سوى ما ديه ها ما فيها تضي لا انا هو سدها يعني سما هو تضي اما استخدامها بدا ضيق تضيق للناس ما يقدرون هاي صار هذا مره هنا تراكم تراب بين الناس يلا عندي بني وي كذا عاده بين الناس ما سبرت الطرقات خليها خليه ما يجوز لا قلنا ايوه خليه نيه بعضه بيجيبني لا انا <تصفيق> شارع ما نروح ما بها بلا بها بلا ما بنا ولا ابني من داخل لا يضيق على ناس ابني من خارج الحين نسمعتها المطعم المحلات رخصه خاصه ما راعي الذي بيضكي لها يا سيدنا يا سيدنا حين يذهب لهم الطب جهال يا سيدنا لا يذهبون بيقوا بي. كل الشوارع ما بيذهب فيها مطب لما عند يحل في ذي البيت ولا ي... يقوم معه جهال وقامها بمطب لا يزمع مصرحة مصرحة خاصة يا سيدنا وذاني ما هي مصرحة خاصة ليش لان المفروض هو دي من الشارع أهما حلاجز لكلا هما دي ينتبه هالناس القحار ما دي ينتبه لها تاسد مان اه دا حين مطبقا لديك توقي الماء قدها عرف تجي في طريق ويجيه سهلة مثلا المصالحات هالتر خطم مختلف اه لديك ايه ما يجيوه عرف لا عرف قدما عندنا عرضي محبول ما عندنا قدها مفت مبلاي الله خلط ملكه بناء على. يبقى ذياتها. فيها مثلا ما صورة ولا معي فيها مطب للماء. وخليتها طريق بناء على ذياتها. يبقى ذياتها. لا يجي خطه ما بنا نشتي الماء. اهو. ما قديم. ما قديم لك كامل. لا يمسبب. عديباني على لي. خط ما هو لي من مرة. سخدة. ما اذا ما هو لك بلا انت رح لك فيه لا. الخط خط عام. وقع ما يجي صلاحة. كنت فيها. علم وسويه هي قال واحد ما هيك سلك اما اذا ما درم هاي مجره مسكه وخلى الطريق ويقدر زلك المشرب علمه ما هي لا ما عالم ما هي عاده ما عاده الناس ما ابلى بيسلكوا كذا يعني وهي مصلحه <تصفيق> <آه. تصفيق> هذا قبل يشيل الضوء بيشهر الله فشله ها من الناس عاده ما يخرجوا كل من خلى في بيته لا يضر دابه مصالح عامه قولوا لي بان ان امام ايه اما المصالح عامه زين حتى ناس الطاقات والابواب والتحويل قال يجوز في كل مكان نافذ علاش طاقه علاش ايوه افتح لك كل مكان نافذ محمد سده لا الناخذ لا نرجع سده لا في الناخذ انا من سده على عندك الا الى داخل المسده لا, دا. لا. لا. لا, دا لا بد بغير اذن ايوه لا بد من غير الناخذ لا ما في قال ابو ابو يحول من باب من هنا يا اهلا ما هنا يا الا الا داخل المسدثي بغير اذنه اه لا بدي من هذا في من سك ايش هذا هذه وين افتح له افتح له الله يلعن هذا جار يفسد منيو هذا العماره حقها جنب المراه حقها رجعته له لا هذه كانت ضروري لا سدينها الملك جايز لك تسعل بيه ما اراد قال ما ما قالتي من تسرع تفتح لي مركب لا عندي ياه مركب البيت جنبها ايوه هذا شينا عبر لا يند منو يفر لا اسم الملك غير يا سيدي انا انا ضيع بيتي وتيالا لي فخليه يفتح نور فوقه لا بدحت فوق. ما استخدم شي. ما استخدم دلال ملك. هل ما يجوز لما الشارع يا سيدنا؟ لا يجوز. ما يبدا. يبدا. دا دا الشارع للحين إذا هو من ست. يرى هو ملك لنا لا نستخدم شي فيه. نستخدم للشارع. هو ملك لنا قمعة. ليه استخدم؟ على دلملك أو لا زيقان. ما بد تستخدم شي. إلا بشي أحدنا. الله ولا لنا. كان بي اداعس لا ما هو سوى ذا الحلمي بستخدمه حين افتح باب ما انا الشارع ما ذاك ما جيب لا لا جبنا على ولي. قال استا قال <تصفيق> احتر قال, <تصفيق> قال لا قال <تصفيق> الطاقات والابواب إلا ما هو قال وي وتجوز واش إلا إلى داخل المسندة ما هو ما أحقف ما أحقف ما أحقف ما أحقف ما أحقف ما أحقف قال فلا يجب أن نفتح إليها ولا باب ولا نحية ما لن تكون العادة جارية بينهم بفعلها ما أبلغ غير فرق غرق بين ذيها لأن نحن شلينا نستخدم جمعة الشارع فإذا دا استخدمت أنا وحدي أنا مثلا فتحت اله وما هو ملكي اه لنا جمعه نستلم الشارع اجتماعهم على الشارع ذا نسوي نمشي فيه نمشي فيه لنا بيبان والهوي وقل فاذا وحدي ما يجوز لي بعده <تصفيق> بعد لازم <لدن> منه هنا <تصفيق> من استخدام <له. تصفيق> كل شيء به لا بقى نستفيد ونجي فوقون هبلنا ونسقوبين هبلنا واش مماكا يا سيدنا لا همم عاش ملك, ملك لو مره بي مم عاش ملك في بشارع ما, ما يجزرش يفتح الا يفتحي ملكه مم عاش ملك؟ لا, لا, لا ما معاش ما, ما بشي يوم لفيه ملكه يزبر وهي مره لما اداه منسد اه اداه وملك الشارع الناس لما لا يفتح صلاح اداه وشارع ملكه ما هو ما يجزر اه وكذلك ذا هم ملك حق واحد ما لا, لا ما ملك حق واحد ايش حق العام للناس يمعها استخدامه لهياك الاستخدام راح احد يستخدمه عليهم لا هذا عندك لا هذا الشيء ملكي الحين انا فيه كل شيء في ملكي شتقيسه على ديا كذا حرام هذا ما نزلت هذا ايش ابو عمار ما في لا حد يمنع نضم أحق فيه نعلم سفر ابني من عنده لكن حق فيه ولا معي فيه الله يجيبني كيف ما بده لأن دياخ ملك الهواء هذه توق ملك يستخدم كيف ما بده وفي جعل بيت فيها مسجدا أو نحوه نظر مسجد لا كان المذهب على الساحل المذهب انه لا يصير قال قعد بيت فيها فالخطه المسجد قعد يقعده مسجد قال في نظر المذهب انه ما ما ايوه لان بيود حق عام من هنا طيب حق عام خلاص الطريق ده اسهل ما بس ده بس كمل الله يليك Asa badman taida am al khatri qul al la ilaha illa ma yasa